في شهر الحرام في شهر الحرام شهر معين شهر الحرام الله اعلم في والحج هنا ايه يعني اعتبر انه مفهاش جهاد يعني مفهاش قتال العرب تكف عن القتال في الاشهر الحرام في شهر الحرام يعني شهر القتال الحرام يعني ما يحرم فيه القتال في شهر من الشهور يعني ما هي نفس المعنى برد في شهر حرام يعني يحرم فيه الكتال حتى نأمن من قتاله يذهب في الأشهر الحرم حديث رقم كامل نبدأ فيه في السيرة الحمد لله الصلاة والسلام الله. يقول أما معبد بن كعب فحدثني في حديثه عن أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور يعني بايع يعني ثم بايع بعده القوم فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط الشيطان رأع بالصوت تعب كله هو طبعا بدأ يرأع بالصوت من ساعة ما ولد, ولد الهدى صلى الله عليه وسلم تنزل الفتحة يرقع بالصوت تنعمل إيه بس الرنات العظيمة أربع رنات أعظم الرنات يعني الصرخات العظيمة يعني اللي صرخها قيل إنهم أربع صرخات عظيمة يوم ملعن ويوم ترد وقت يعني ملعن وقت ما ترد ويوم الولادة ويوم الفتح صلى الله عنه نبيه وقال. وطبعاً ده يعرفكوا أن إيه يعني موضوع الفتحة ده يعني موضوع يعني مش, مش صورة وخلاص يعني يعني الفتحة دية حد فاصل وفارق بين أمرين عظيمين أو يعني بداية لأمر عظيم وهداية كميرة ويكفي أنها الفتحة أعظم من صورة البقرة شوف صورة وشأنها ومع ذلك الفاتحة أعظم منه محمد عبد الرحمن أخته في العناء المركزة ووالدها مريض ف... يعني يريدون الدعاء للثلاسة بنا ينجيهما لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا أهل الحباحب المنازل يعني هل لكم في مذمم والصبات معه والصبات معه مذمم زي محمد كده مقابل محمد يعني إلا هو المذنون جدا او شديد الزم او كده والله اعلم جمع صابق او تحت جمع صابق وكان يقل الرجل اذا اسلم في زمن النبي صابق صلى الله عليه وآله هل لكم في مزمام والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة هذا ابن أزيب أتسمع أي الله أما والله لأفرغن لك رأيت الشيطان أذب العقبة يعني ما زب ورجم يعني ده اسم من أسماء الشيطان اسم من أسماء فطبعا الشيطان الجامل ينبقى من الحكاية دي وبعدين الكلب يقول في المذنم صلى الله عن النبي وقال يعكس يعني محمد ده كمان ما قلتش عليه المشايخ والشياطين والحناب دي كله ما تشتبش بيشتم حبيبي اوه انا كده بنغتابه بنغتابه <تصفيق> <تصفيق> الناس يعني عندها الحقيقة فكر, فكر عالي فهمين مش مش فهمين أي أولا حفظين ولا أو فاهمين بيهدسوا بس عرفش في الوقت ده كل ما نيجي درس البرد ييجي مرة واحدة بيعملوا بيفتحوا حاجة ولا بيعملوا في حاجة كانت مقفولة وتفتحت بيجي كده هوا جامد برد طيب يا سيدي قال يعني بيقولوهم ان ايه يتكلم يعني من النبي ومعاه, ومعاه المؤمنين فبيقول إيه هذا مذمم والصبات معه آه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم يصوتنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم تفرقوا يعني فقال, فقال له العباس ان عباده ابن نظله فقال له العباس ابنه فقال ابن عباده او عباده ابن نظله والله الذي بعثك بالحق ان شئت لنميلن على اهل منن غدا باسيافنا مش لعبه قال لو عاوز ننزل على اهلنا كلهم بالاسياف ولا يهمك ناس ناس مظبوطة مش على حط الدرس يجوا متأخرين و... ويغيبوا ويعملوا حاجة ت... تقرف فظولكوا أيتين ولا بيتين ولا بتاعة مفيش دول هيهجموا يعني هيقتلوا وهم كم واحد كم واحد ها هيهجموا على أهل منها كلهم يعني على كفار العرب مكتاب مش قريش بس بقبائلها وبطنها لا كل, كل الحباج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك تشوف التعليل مش مثلا احنا خايفين ولا عشان انتوا قليلين لا الموضوع مش كده لم نؤمر ولذلك جات الاية ومن عجيب القول يعني انها لم تقل امرتم بالقتاج ربنا قال ايه اذن اذن للذين ايه يقاتلون يعني كاين ايه رغبتهم يظهر كان يعني عايزين فتله أذن الذين قتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أولا وآخرا يعني من قبل ومن بعد قدير ولذلك مرة نصرهم بقتالهم ومرة نصرهم بقتال الملائكة ومرة نصرهم بواحد منهم مين هو؟ قال الله عليها سلم يمحنين ومرة قال لهم وعودوا كلكم مصرهم بالريح بالريح والتراب وتعوى وما عمل حاج علشان يعني الأمور كلها يعني مش محتاجة ومرة مصر بالرعب مش كده وده جعل هذا من خصائص النبي محمد وخصائص رمته صلى الله عليه وسلم وقال ونصرت بالرعب من مسيرة شهر نصرت بالرعب من مسيرة شهر الناس تسمع بهم وهو بينهم وبينهم مسيرة شهر ينهزم ويمشي صلى الله النبي وسلم كل ده طبعا ربنا بينفي أسباب الأسباب الناس فكانوا مش خايفين فقال لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا قال فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش معظمهم حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنا والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم ليه بقى يبغض هذا ليه ها عدة أسباب أول يعني سبب يعني بصرفه نظر على الترتيب من هذه الأسباب إن هم كانوا أهل حكمة وإحسان وأخلاق علي وده ما تخسروش الحاجة التانية قالوا إن أحن أهل الحلقة قالوا إحنا بقى بتوع القتال وبتوع الحاجات دي فلو حربوهم يبقى بيحربوا يعني مش بيحربوا أي حد وخلاص لا ده هيحربوا ناس يعني في الحكاية دي تصعب فأيه اللي ويخليهم يقعوا نفسهم في الوقع السودة دي معاهم كانوا ناس يعني في الحرب حاجة تال الحاجة التالتة ان كان تجارتهم وأمورهم بتمشي من الطريق ده يخليهم بقى يحربوا دول ويقعوا. فكان طبعا يعني مش عايزين يحربوا والله قدير والله يقدر المقادير ويهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم والله أعلم بقى يعني كان أي أسباب تاني قال فانبعث من هناك, من هناك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه قال وقد صدقوا لم يعلموا وكان مش عارفين قال وبعضنا ينظر إلى بعض ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة وعليه نعلان جديدان قال فقلت كلمة كأني أشرك القوم بها فيما قالوا ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من ساداتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي مثل نعلي هذا أو نعلي هذا الفتى من قريش قال فسمعها الحارس فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي وقال والله لتنتعلنهما لتنتعل لتنتعل أو تنتعلنهما إيه بقى ترزا تنتعلنهما تنتعل تنتعل تنتعل تنتعل لنهما اعدادي ما يتكلموش أولا يجو النحيات تقعدين هنا ليه سوف يتعود في النص عشان انتبه قبل قبل ثانيه عملته التواضع الحمد لله التواضع هو لا قومي بشتم اولى وثانيه نيجي هنا في الامان يقول أبو جابر أحفظت أحفظت والله الفتى أردد عليه ما عليه أحفظت يعني نثير حفيظته يعني غضبه نرفزه يعني دلوقتي أحفظته يعني أغضبته ردد عليه عليه قال فقلت والله لا اردهما قال قال والله صالح فأل والله صالح لان صدق الفأل لا اسلبا طبعا السلب, السلب اللي هو لبسه وسلحته ويعني ياخد اللي, اللي عنده متاع المحارب ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حملني خالي أنتوا فهمين حكاية النعلين والحكاية دي ما شو مهم حملني خالي جد بن قيس في السبعين راكبا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الأنصار ليلة العقبة او قبل الانصار حاجه فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و معه عمه العباس بن عبد المطلب فقال يا عم اذ على اخوالك فقال له السبعون يا محمد سل ربك ولنفسك ما شئت فقال امل اما الذي أسألكم لربي فتعبدوه ولا تشركوا به شيئا واما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال الجنة صلى الله عنه وآله وعن أنس المثابة عن قيس رضي الله عنه خطب مقدم النبي شعر بقى مقدم ولا مقدم ولا إيه قال الله عليه وسلم فقال إنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا أولادنا فما لنا يا رسول الله قال لكم الجنة قالوا رضينا أسماء النقباء على الأنصار كما في رواية كعب بن مالك من السابقة زادهم الطبراني في روايته كان نقب بني النجار أسعد بن زرارة وكان نقب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمر بن حرام ونقب بني سعدة سعد بن عباده والمنذر بن عمر ونقب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان ونقب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع ونقب بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت ونقب بني عبد الأشهل وسيد بن حضير ابو الهيثم ابن التيهان ابن التيهان قلنا اسمه ايه ها التيهان قلنا عليه المره اللي كل مره يقول لنا ومش فايده التيهان دول اللي احمد ومعتز راحوا في مكان كده كل ما يلفوا كده يرجعوا يلقوا نفسهم في نفس المكان بقى لهم أربعين سنة وبعدين خلص لهمين سنة فابهم <تصفيق> هناك يتيه السلام وش السلام تتوخ كده لحد النتيجة أولا في الدنيا ماذا فيه الدنيا دخلت قلبهم ومظاهر سرق بفاجئ وكان نقيب بني بن عوف سعد بن خيثمة خلصنا الباب الثاني الحمد لله رب العالمين والمرة القادمة إن شاء الله الباب الثالث الهجرة إلى المدينة أمك الشيخ كروتنا إبراهيم العلي خلص مكة في لمحة عين ايه ده ايه 13 سنة راح وغضر قلنا هده المنووش وعين احداث بقى ايه بعد البعثة هو طبعا بيعمد الى الاحديث الصحيحة فقط المرة جاء الهجرة الى ان شاء الله